بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن التشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن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 له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاني انخثو اني انست نارا لعلني يا موسى انني انا ربك فاخلع عنك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لي انحى انني انا 17. فالساعة آتيا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ يَعْصَى يَا تَوَكَّوا عَلَيْهَا وَأَمُشُّ بِهَا عَلَىٰ وَنَمِيهِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِيهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنْ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 119. كي نسبحك كثيرا 110. ونذكرك كثيرا 111. إنك كنت بنا بصيرا 112. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 113. ولقد مننا عليك مرة أخرى 114. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 111. أن في التابوت فقذ فيه في اليم 112. فليلقيه اليم بالساح ليأخذه وعدو لي وعدو له 113. عليك محبة مني ولتصنع على عيني 114. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من <تكفله> فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مديا ثم جئت على قدري يا موسى وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَخُكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنَاهِي فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى نَنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَقْضَى قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُمْ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكِ فَأْتِيَاهُمْ فَقُولَا إِنَّا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 122. قال فمر ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 124. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب 126. لا يضل ربي ولا ينسى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 124. قال من وعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا 125. فتولى فرعون فجمع كيده ثم ماتا 126. قال لهم موسى ويلكم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا لا تفتروا سَتَكُونُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّا ذَٰلَنَا السَّاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ 117. ويذهبا بطريقتكم المثلا 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا 119. وقد أفلح اليوم من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 خلاف ولا اصلي بكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وبقا قالوا لن نؤثرك على من جاء انا من البينات والذي فطرنا فقضى ما انت قا تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن الَّذِي لَمْ يَمُتْ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ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 109. وإن اليم ما وشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا 110. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن 111. ونزلنا عليكم المن بَاتِمَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْرَوْا فِيهِ وَلاَ تَطْرُفُ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلُّ عَلَيْهِ رَضَبِي فَقَدْ هَوَى وإني لغفار لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا نُوسَى قَالَ هُمْ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي 114. فرجع موسى إلى قومه غضا ناسفا 115. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 116. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم وضب من ربكم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 vat taba'uuni wa atii'u amri qaluu lan baraha 'alayka fiina hatta yarji'a ilayna muusa qala ya haruuma 117. لا بلحيتي ولا برأسي 118. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 119. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به 111. فقضت من أثن الرسول فنبثها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا ننس وإنك موعد لن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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن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 119. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 110. وأنك لا تضمأ فيها ولا تبحى 111. فوسوس إليه الشيطان 112. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامرئ انك لا نسانك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتي